يا سلام الحق يا سلمان في ايه حق علي مصيبه الاستاذ عمر ده واحد بالعربيه يا السويد لا حول ولا قوه الا بالله قاعد عينه ما عملت ايه يا عمر أه أه أه الحان هي سلمان انا انا خايف كان طاح بس الحمد لله وصل الحمد لله الحمد لله ده لسه عايش حد يا جميل. اتصل بالاسعاف استنى يا جدع انت هو انا هتصرف سليمان انا خايف يا سليمان ما تخافش يا حبيبة ما تخافش يا حاج علي ايوه يا سليمان خد عمر في العربيه وخلي بالك منه ها حاضر الو مش باشمهندسه مصيبة وحلت علينا مصيبة ايه يا سليمان عمر خبط واحد حد بالعربيه والراجل بينزل دم بس الحمد لله لسه عايش هيموت كمان شوية عمر مين عربيه ايه التكيد عشان أجيب من واحد بعرفوش. ونزلت من العربية عنك علي, سأل على من يخرب بيتك يا سليمان ازاي تسيب المفتاح في العربيه ده حزم لو عرف هيخرب بيتك ما هو مش بيتي جديد بس مش مهم. المهم المهم طلبته الاسعاف الموضوع ممكن إبقى بيزين وجيموا صاد وإيه اعمل حسابك وأنا بقولها لك لو الراجل ده جراله حاجة أنت اللي حتشل القدلة بس المهم عني عملت دلوقتي. عارف المركز الطبي بتاع خالتي الدكتور عاصم آه آه عارفوا طبعا ده الشركة كلها بتتعالج عندي خلاص إني نلقاتيل بسرعة وروح هناك وأنا حكلم عاصم خلاص؟ هو بيموت ولا مات ولا خلص أنا عارفة المهم يلا الح روح وديه عند الدكتور عافر فاهم؟ حسن حسن حسن حسن في إعتماد في بس أنا ما عرفش على خبرين على بعض في الجرمان اللحم اتحرقت يا حسين اللحم بتكل إعتماد عليك يا عمم عليك يا شيخة يا حسين دي أول مرة تحصل لي فداك فداك يا اعتماد كويسة يا خدت العين وراحت أنا شفت الولاء يا موحنان وإحنا طالعين وهي بتبص بعينها المدورة على المتجاز ومشرعت الباب لا يحسن لا يا حسين لا يا حسن لا يا أنا جسمه كله بيتنفض ونفسي كتم كده مرة واحدة أنا الآن على صلاح يا حسين الآن ليه بس هو مفيش حد يخلي بغيرنا اعتماد يعني صلاح يا جلو إيه ما هو نزل هو والزبت لسمه السيد ده ولو في اي حاجة كانوا كلمونا حسين حسين حسين حسين يا حسين انا مش عارفة تلمى على جدتي خلاص خلاص اهدي بالله كده انا هعمل كوبايه شاي تهدئ اعصابك وانت مسك المصحف اقري فيه شوي حاضر بقولك ايه اعتماد بالنسبة لصامية المكرونه اخبارها ايه بتقولي ايه يا حسين بقول الجسم كله بيتنفض خلاص خلاص يا ستي نتغدى جبنا بطماطم مفيش طماطم يا نهار اسود ما تيجي نصل يا لا معلش اصل انا في واحد بس لو مصر ممكن تستنى معايا كده عشر دقايق عبال ما يجيلي هستنى اهو كده كده مش هلاقي مواصلة في الحتة المقطوعه دي بقولك ايه يا باشا ايه الزحمة اللي كانت موجودة هناك دي بعيد عنك واحد خبطته عربية عشان كده كنت عايز الحقهم على المستشفى الناس من كتر همومها بقوا ماشيين مغمضين في الشارع والمصيبه اللي خبطوه عيل صغير ادي اخر الاستطار والراجل عايش الحمد لله الحمد لله ده شاب صغير زي الفل يا نهار في لا ده غريب عن المنطقه اول مرة نشوفه غريب وده شكله ايه عامل ازاي لابس ايه اسمه انت وهنا عرف اسمه منين بس يا أسطا ده كان لابس فانيلا وبطرون جنس نهر اسود فانيلا ايوه زي اللي انت لابسها دي بس كده لونها كان ازرق ازرق يا حبيبي يا صلاح اركب على فين يا أسطا على المستشفى ليه خلاكي تقفي كده مره واحده مصيبه يا فريده مصيبه يا نهار اسود مصيبه ايه تاني عمر اخويا داس واحد بعربيه بابا <تصفيق> انا اسفه ازاي يعني مش فاهمه انتي بتحذري اصل عمر كان مع سليمان في الموقع ويظهر سائل العربيه من وراه وراجل جراله حاجة؟ حاجه بيقولوا لسه عايش <تصفيق> ربنا يستر النهارده على فكره في حاجه غريبه في الجو طب هعمل ايه مش عارفة مش عارفة انا خايفة قوي على عمر تفتكري ممكن يدخلوا السجن سجن ايه بس يا سمين ده اخره احداث ان شاء الله راجل هيعيش والحكاية تتلم هما فين دلوقتي في المستشفى عند قنق العاصم طب يلا طلعي بينا على المستشفى مش ادرى مش ادرى سوق يوو طب انزلي هسوق انا ايني <تصفيق> ايه دي عشاء المشكلة احدث زي بس يا عاصب احدث زي انت مش شايف الولد عامل ازاي؟ انا عملت له الاشاعات والتحاليل اللازمة الواد زي الفل مفيش عنده غير كسر في رجله وحنجب السالة طب والجبس ده هينسكي امتى؟ مش قبل شهر شهر ونص يا دي المصيبة يا دي الكارثة يعني اكتر من واحد وعشرين يوم يعني هتبقى جناية يا عاصم ما هو انا عشان كده عايزك تهدي اهدي عشان نعرف نفكر نفكر في ايه ده ابني ابني اللي كان سايق العربية وفي ميت شاهد على كده الحل الوحيد انك تاخد الواد وتنقليه على الفلا يفضل قاعد عندكم لحد لما يخف ان شاء الله طب واهله ما هو اول ما هيفوق هنعرف مين اهله ونكلمهم ونتفهم معهم الواد كده شكله ابن ناس مش عارفه طب مفيش أي حل تاني غير حكاية الفيلا دي شوفي أنا ما قدرش أعاده عندي هنا أكتر من كده دي حادثة يعني لازم أبلغ البوليس لا لا لا بس بس أنا كنت عايز أسألك الولد كويس بتحقيق لي أنا دكتور يا شاهي وعندي مستشفى مش ما أصمت وبعدين يا ستي أنا هعدي كل يوم أتطمن عليه بنفسي بس تفتكر حزم بقول لك إيه أنا مش نقص فالسافة جوزك حيوافق غصب عنه وإلا والله يحابلع البوليس لا لا لا ما قلنا بلاش البوليسي دكتور عاصم أيوا أيمن المريض بتاع الحدثة خلاص جبستله رجله ها عامل يهي دلوقتي الحمد لله بقى أحسن والدناول مهدد أوكي جاهزة عربية الإسعاف واتنقل فورا على فيلا حازم الحريري فهماني أيمن فهم يا دكتور ياسمين تعالى يا عمر حبيبي تعالى آه أنا خايف أوي ياسمين ما تخافش أنا معيك هيا سليمان اخبار الراجل ايه الحمد لله بقى كويس بس ايديه ورجليه ورقبته وظهره بس هم اللي اتكسر مش مهم المهم يتنفس ولسه عايش ياسمين شفت المصيبة اللي فيها ايوه يا مامي شفت بس الحمد لله يعني عدت على خير ربنا يستر يا حبيبتي المهم انا عايزاكي تاخدي اخوكي وتروحي على الفيلا الولد منهار خالص حاضر ما تقلقيش وحضري اوضه المكتب بتاعت بابي حضريها هتلاقي حضر فيها ايه اصلي اصل هننقل أصل القتيل قصدي الراجل اللي, اللي اللي مات الراجل اللي عمل الحادثه هننقله عندنا في الفيلا ما يقعد هنا في المستشفى احسن لا لا يا ياسمين ما ينفعش لو فضل هنا يبقى انقل عاصم لازم يبلغ البوليس خلاص ماشي ماشي بس اوضه المكتب ما فيهاش سرير يا ماما اتصرفي يا ياسمين هاتي السرير من فوق انا هتصرف يا طنط وهظبط الاوضه ايوه النبي يا فريده خليكي معانا اليومين دول يا بنتي انا مش عارفه مش عارفه لسه هقول لحازم ايه هو بابا لسه ما عرفش <تصفيق> ايوه ما يعرفش وقريت ريت انت تقولي له انا انا اللي فيا مكفيني يلا امشوا بقى روح معاهم انت يا سليمان انا هستنى مع حضرتك انا معايا ابراهيم السواق عمر ايوه يا مام. ما تخافش ما تخافش يا روح قلبي مامي انا جنبك يا حبيبي قدينة وصلنا مدينة نصر المستشفى اسمها ايه مش عارف انا عارف يا اخويا انا سمعتهم بيقولوا للمستشفى في مدينة نصر يا سلام وانت فكر ان مدينة نصر دي كلها ما فيهاش شغل مستشفى واحدة اصل كل حاجة حصلت بسرعة وانا ما كنتش مركز أوه. طب يا ريت بقى تركز معايا بدل ما بظهر ايدي مين خد صلاح وتطلع المستشفى ارجوك قول لي الحاج علي والحج علي ده معاه موبايل ده راجل غلبان هيشيل موبايل ليه مش عايز راغي كتير مين تاني كان معاه سليمان اه وسليمان ده بقى معاه موبايل ولا غلبان هو كمان لا لا ده معاه طبعا طب اديني مراته ما هو انا اصلا ما موبايل هاخد نمرته ليه ولا ولا ولا انزل من هنا انزل طب طب ما تيجي نلف كده على المستشفيات اللي في المنطقه انا هلف لوحدي اتفضل انزل هو ابو صلاح مقفول حتى لو كان مفتوح هو في حد ميت بيرد على التليفون يا حبيبي يا ح حد خلي المكتب على جنب وحطي السرير هنا بس كده الباشمهندس هيطين عيشتنا ده محرج عليا ادخل قط المكتب ده هو اللي بينضفها بنفسه يا بنتي ما تقلقيش يا داد ده ده هو هيطين عيشتنا انيواني شيلي معايا فاطمة وبلاش فاهم الو الو ايوه يا بابا اه يا ياسمين ازاي ها روحت الموخره بابا انت هتيجي امتى احتمال بكرة او يمكن بعد بكرة ليه في حاجة حاجه في الموقع اصلا اصلا ايه يا ياسمين في بابا انت لازم تيجي دلوقتي حالا حصل يا ياسمين مصيبه يا بابا حصلت دماغي دماغي وجعاني قوي انا فين انا فيه ايدا انت مين انت يا ست انت انا انا شاه يا حبيبي أوه. ممكن تقولي شاي أوه. ماشي اوكي شاي بس ريتي بقى كوشري مش فضل عاصم الحان يا عاصم الودي موت